وين ذباح السرايا وين عبا ذباح السرايا قاس ده فبلختك يا تتركني وحيدة بكربلة تشوف عقبك هو حال العائلة بين دمعة النحور السائلة ريت يا عباس عب هو يا تشوف الأطفال وروق فول الحراير ريت يا عباس عب هو تشوف سور وقفوا للحراير شنهم أبطال ما يهابون السيوف قوم هزقاع القفوف ما يهابون السيوف قوم هزقاع القفوف وين ذباح السرايا وين عباس وين ذباح السرايا وين عباس Sabaia, huayn Habbas, dhukbal ختak yomol ghira, nshuof hal nas, wain dhubba hinsaraia, huayn Habbas, dhukbal ختak yomol ghira, nshuof صارت اختكت صد السهام اصهام يا ابن المرتض عيون اللي آيام يلي ما يراعون حرم ولا حرام أزد ما يعرفون ويحر بالخيام حرم ماتهم يخروي عدان الاذين علي صاح شوف خوتي بلا يتشفين روما ما عدهم يا اخوي عدانا لا دين لا يصحوا شوفوا خوت لا يتفين خلي عدوان نكتشف قوم هزقع القفوف خلي عدوان نكتشف قوم هزقع القفوف وين دبحل سراي راح السرايا وين عطاش وين تطحى السرايا وين عطاش تقبل اختك يا والغيره شوف هالناس ما ضرباني وانضيك الدليل اطبت الحولت قائدهم ذليل جي الصاحب تعد عن نفت الكفيل ويس يفروس خلاها تميل تعد عن نفت العقيل صاحة وفسا لهي زلزل الكفيل بنظر تلقاها تعد عن نخت العقيلة صاحة ورزاح لهي زلزل هالكفيل بنظري تلقاح وين دمهم يمشي خوف قوم هزقاع القفوف وين دمهم يمشي خوف قوم هزقاع القفوف وين ذبح السرايا وين عبا دبح الشرايه وين قوم هزعل الطوف وين تضحك نسايا وين عقبا انا زينب بنت علي المخدره تشاهد يا اخويا اش ما جرى ترضى يا عباس امشي ميسره وانا ودعني بيمينك حيدره شمعتي يگلي كافي الكون على الشاطئ لا يكفين گوم لو رد الصفوف گوم هزقع القفوف گوم لو رد الصفوف الطفوف وين دبحل سرايا وين عباس وين دبحل سرايا وين عباس وين, السراية وين عباس الناس وين دبحل سرايا وين ذباح السراية بصوت الرادود الحسيني مل عباس السعيدي للشاعر عمار السعيدي الهندسة الصوتية مؤيد الإسماعيل وأبو إيليا التميمي